ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد التداوي بالسدر وتحديد سبع ورقات نعم ورد هذا ان ورق... ذكر في فتح المجيد سبع ورقات من السدر ي ق ر أ يدقها ويخلطها بالماء و ي ق ر أ معها من ا ل ق ر آ ن ثم يرش المريض بها فهذا مما يشفى به من السحر ب إ ذ ن الله نعم